أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ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 وَإِذاَا غشِيَهُم مَوجُ كَذُّلَ لِدَعَ وَ الللههَا مُخْلِصِينَ لَ الذينَ فَلََّا نَجَّهُمُ إلىلَىبَرِّ فَمِنهُُ مُقتَ صِدَ وَماَا يجَحَد بآياتنَ إِللاا كلُُّ خََّارٍ كَفُ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولوده وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرن اتَّخَذَتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا